يا اني نسال لكم انا نسالكم انا نسالكم And you. going to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 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم بقيت مساله في فروع الخلل في الوقت وهي ما اذا شك المكلف في بقاء الوقت فهل يمكنه ادراك ركعة من الوقت ام لا وحيث ان البحث في هذه المساله من كبريات من صغريات الكبرى الاصوليه وهي جريان الاستصحاب في الزمان وعدمه لذلك لا بد من التعرض لبعض الامور الدخيله في جريان الاستصحاب فيقال تارة يكون الزمان قيدا في الوجوب وتارة يكون قيدا في الواجب فهنا مطلبان الأول ما إذا كان الزمان قيدا في الوجوب سواء كان هذا التقييد على نحو مفاد كانت تامه او على نحو مفادي كان ناقصا مثلا اذا قال المولى اذا بلغ الصبي في النهار وجب عليه الصوم فالنهار قيد لوجوب الصوم عليه وقد أخذ في القضية المجعوله على نحو مفاد كان التام. وتارة يقول المولى إذا كان البلوغ نهاريا فيجب الصوم فالنهارية هنا أخذت على نحو مفاد كان الناقصة وفي كل النحوين فإن الزمان وهو النهار قيد في الوجوب فهل يجري استصحاب النهار إذا شككنا في وجوب الصوم وعدمه كما لو فرضنا ان الصبي بلغ ولكن يشك في ان النهار ما زال باقيا فيجب عليه الصوم ام لا فهنا أفاد جمع من الاعلام وهو الصحيح ان المدار على ان النهاريه اخذت على نحو التركيب ام على نحو التقييد فإذا كان مرجع هذا الدليل الشرعي الى التركيب بمعنى ان موضوع الوجوب مركب من جزئين البلوغ في زمان وكون ذلك الزماني نهارا فهنا يوجد جزءان لموضوع الوجوب فإذا استفاد العرف من لسان الدليل ان موضوع الوجوب مركبون فيمكن تنقيح موضوع المركب فيثبت احد الجزئين بالوجد وهو انه بلغ في زمان ويثبت الجزء الاخر بال استصحاب بمقتضى استصحاب النهار إلى حين بلوغه ومقتضى ذلك وجوب الصوم عليه وأما إذا استفاد العرف من لسان الدليل التقييد أي أن موضوع الوجوب ليس هو البلوغ في زمان وكون ذلك الزمان نهارا وإنما موضوع الوجوب نهاريه البلوغ اي اتصاف البلوغ بكونه نهاريان او اتصاف البلوغ بكونه في النهار فلا محالة لا يجري استصحاب النهار لأنه أصل مثبت فاستصحاب بقاء النهار الى حين البلوغ لا يثبت ان هذا البلوغ نهاري او اتصاف هذا البلوغ بكونه في النهار الا من باب الملازمه العقليه وهذا أصل مثبتون هذا ما يتعلق بكون الزمني قيدا في الوجوب المطلب الثاني أن يكون الزمان قيدا في الواجب. كما إذا قال المولى لا تصح منك صلاة الآيات إلا في زمن حدوث الآيات لا يصح منك غسل الجمعاء إلا مع بقاء نهار الجمعة، ونحو ذلك مما أخذ الزمن قيدا في الصحة لا في الامر فهنا إذا شك المكلف في أنه نهار الجمعة ما زال باقيا فيصح منه الغسل أم لا, يص أم لا فلا يصح فهنا حالتان للباحث أو موردان للباحث المورد الأول أن يكون موضوع الصحاب هو العنوان الانتزاعي وتارة يكون موضوع الصحاب منشأ الانتزاع بيان ذلك تارة يستفيد العرف من لسان الدليل أن موضوع الصحة هو اتصاف الغسل بكونه في نهار الجمعة أو كون الغسلي غسلاً غسل جمعاً ونحو ذلك فموضوع الصحة هو هذا العنوان الانتزاعي فمن الواضح حينئذين أن جريان الاستصحاب في منشئ الانتزاع، وهو استصحاب نفس النهار إلى حين إتمامه للغسل لا يثبت العنوان الانتزاعي. وهو اتصاف هذا الغسل بكونه غسل جمعاه او في نهار الجمعاء واما اذا كان المستفاد عرفا من لسان الدليل ان موضوع الصحاء نفس منشا الانتزاع فإن من شاء الانتزاع مؤلف من عنصرين الغسل ونهار الجمعاء فما هو موضوع الصحة هو منشا الانتزاع للعنوان الانتزاعي. فهل يجري الاستصحاب أم لا يجري فهنا وقع البحث في أن الاستصحاب المراد جريانه طارت الاستصحاب تعليقي وتاره استصحاب تنجيزي اي لاجل تنقيح منشا الانتزاع تاره نجر الاستصحاب التعليقي بان نقول لو اغتسل قبل هذا الان لكان غسله هو. في نهار الجمعة فهو الآن كذلك ولو صلى المكلف قبل هذا الآن لكانت صلاته في الوقت فهو الآن كذلك ولو صام المكلف قبل هذا الآن لكان صومه في النهار فهو الآن كذلك ونحوها من؟ الموارد وتعارا نريد إجراء الاستصحاب التنجيزي وهو استصحاب نفس النهار أي بقائه إذن فهنا تصويران للاستصحاب التصوير الأول جرايانه في منشئ الانتزاعي على نحو الاستصحاب التعليقي والكلام هنا يقتضي ذكر أمرين الأمر الأول ذكر في بحث الاستصحاب التعليقي في الاصول ان القضيه المجعوله من قبل الشارع تاره تكون فعليه تامه لفعليه التمام قيودها ثم يشك في بقائها لزوال خصوصيه يحتمل دخلها في الفعليه مثلا نجاسه الماء المتغير بالنجاسه فعليه لفعليه تمام قيودها فان هناك كمان تغير بالنجاسه فصارت نجاسته فعليه ثم زال تغيره من قبل نفسه لا بتطهير ونتيجه زوال هذه الخصوصيه شككنا أن النجاسة على نحو الشبهة الحكمية ما زالت باقية لاحتمال أن موضوع النجاسة حدوث التغير أم أن النجاسة قد انتفات لاحتمال ان موضوعها بقاء التغير فهنا يكون الاستصحاب استصحابا تنجيزيا اشكال فيه فيجري استصحاب النجاسه إذ المفروض ان المجعول كان فعليا بفعليه تامه لفعليات تمام قيودها وتارة يكون المجعول نفس المجعول الشرعي القضية المجعولة فعليا فعلية ناقصة لعدم فعليات تمام قيوده ثم إذا تمت القيود نشك في بقاء ذلك الحكم الفعلي لأجل لأجل اقتران تمام القيود بزوال خصوصية نحتمل دخلها في الحكم مثلاً إذا قال المولى العنب إذا غلاء يحرم وهذا المجعول وهو الحرمة صار له نوع من الفعليه بفعلية أحد القيدين وهو العنبية وجد العنب في الخارج هذا عنب لكنه لم يغلي بعد فالحرمه لها نوع من الفعليه بفعليه احد القيدين وحينما تم القيد الثاني بان شنو غلا فقد خصوصية وهي خصوصية العنبية إذ صار زبيبا فهو لم يغلي وهو عناب كي يكون مثل المورد الأول وإنما بعد أن صار زبيبا غلاء أي حينما تحقق القيد الثاني فقد خصوصية مو فقد الأول لا فقد خصوصية يحتمل شنو دخلها في الحكم وهو الرطوبه كان رطبا أصبح يابسا فحينئذين هل يجري استصحاب الحرمى التي كان لها مقدار من الفعليه بفعليه العنبيه وهذا ما يعبر عنه بالاستصحاب التعليقي فان مرجع الاستصحاب التعليقي إلى استصحاب حكم كان له فعلية بفعلية أحد قيديه لكن حين تحقق القيد الآخر فقد خصوصية أوجبت الشك في بقائه وليس الآن محل الكلام في أن الاستصحاب التعليقي تام من أم ليس بتام من وفاقد للمعارض أم ليس فاقدا للمعارض الأمر الثاني وإنما الكلام في تصويره الأمر الثاني رجع على الجريان شفتو مقايد أنا رأي ما أريد الآن أثبت لي جريان لعدم جريان أريد أصور شنو؟ مورد جريان الاستصحاب التعليقي أما جريانه وعدم جريانه في وين؟ في الأصول والآن أنا قاعد أثبت جريانه الموضوع في الحيثية التقييدية موضوع واحد ومركب يعني هل يجي للأستصحاب في المنشى الانتزاء؟ لا منشى الانتزاء نعم وما التركيب يصير كمفردات تقدر هذا لكن عن الموضوع الثاني اللي قلنا تقدر بحيثية التقييدية الموضوع رجعتوا قبل واحد. البحث هذا يعني وجوب يعني وجوب رحتوا الى قيل وجوب يعني يعني يجري يوم يجري مركب مو مركب بس موضوع واحد واخذ ما هو ما هو ما هو ما هو بالمثال تقول انت فهمتوا وين تتحدثوا وين انتم نعم الوخ الوخي رجعت الوخي للوقت الوقت رجعتوا للوقت شيخ سيد انا الان نتكلم في جراء الاستصحاب التعليقي لا اصل اصل جراي مواسم بغبا نظر الآن أنتو تتكلموا في جريان الاستصحاب التعليقي أو التنجيزي أصل أصل جريان, جريان أي استصحاب له؟ استصحاب التعليقي أو التنجيزي استصحاب لو صلى قبل هذا الآن لكانت صلاته في الوقت هذا اللي أنتو تشكلوا عليه أو استصحاب الوقت الذي هو استصحابهن كن جيزيون. لا, لا بد اي منهما أن موضوعه مركب أم مقيد؟ الموضوع مو مركب عندنا خاطر ن نج نجري بدنا مركب مو موضوع واحد. وهو؟ التقييد. أي عضية التقييد؟ يعني ما لح سابقة. الى على سابقه يعني أخذتم الموضوع على نحو مقيد وهو كون الصوم نهاري بيننا هذا وقلنا لا يجري الاستصحاب خلصنا منه من زمان قلنا لا يجري الاستصحاب هو على الثاني يجري الاستصحاب يا ابو الثاني هو على التقييد قلت قلت على التقييد لا على على الشق الثاني سيدنا بيننا ترقيد للوجوب ترقيد للواجب قيد الوجوب قلنا يا مركب يا مقيد قلنا اذا مركب يجري الاستصحاب مقيد لا يجري الاستصحاب خلصنا منه بعدين جينا الى قيد الواجب قلنا في قيد الواجب هل موضوع الصحه العنوان الانتزاعي او منشا الانتزاع اذا موضوع الصحه العنوان الانتزاعي ما يجري الاستصحاب اذا موضوع الصحه منشا الانتزاع تريد تنقح منشا الانتزاع بالاستصحاب التعليق او بالاستصحاب تنجيزي. الآن كلامنا في تنقيح موضوع منشا الانتزاع بالاستصحاب التعليقي هذا الأمر الثاني أنما ذكر على فرض تماميته فإنما يتصور في الأحكام لا في الموضوعات أي أن الذي كان فعليا لفعليت بعض قيوده هو الحكم فهل يجري استصحابه بعد أن تحقق قيده الآخر وفقد خصوصيتان أم لا فمحط كلامهم في جريان الاستصحاب التعليق وعدمه ما إذا كان المستصحب شنو حكمان والسر في ذلك أنه حيث لا أثارا حيث لا أثارا للحكم إلا المنجزية لانه إذا ثبت الحكم حكم العقل شنو بمنجزيته فهنا وقع الكلام لديهم أنه هل يكفي إحراز القضية الشرطية مع إحراز قيدها في الخارج في شنو في التنجوز لأن الأثر المترقب هو التنجوز فبما أن الأثر المترقب في الأحكام هو التنجز أي هل أن حرمة العنب المغلي متنجزة أم لا فبما أن الأثر المترقب في الأحكام هو تنجزها وعدم تنجزها فقد قال جمع بانه يكفينا في التنجز ان نحرز القضيه المجعوله ونحرز قيدها ما نحتاج لاكثر من ذلك وقد احرزنا القضيه المجعوله وهي العنب لو غلا يحرم هذه القضيه الشرطيه احرزناها واحرزنا قيدها وهو الغليان صار غليان في الخارج فبما انه يكفي في تنجز الحرمه احراز نفس القضيه المجعوله واحراز قيدها فالقيد محرز بالوجدان وهو شنو الغليان والقضيه المجعوله محرزه بالاستصحاب فحينئذ شنو يتحقق التنجز فمن قال بجريان الاستصحابي التعليقي بنى على هذا أنه لا نحتاج لأكثر من هذين الأمرين أن نحرز القضية المجعوله ولو على نحو القضية الشرطية العناب إذا غلى يحرم هذا خب محرز ونحرز قيدا في الخارج الا وهو غليان فيكفي في ذلك في المنجزية فمقتضى ذلك صحة استصحاب هذه القضية الشرطية وأما إذا قلنا بأن ذلك لا يكفي لابد أن تحرز فعلية الجزاء ولا يكفي أن تحرز فعلية القضية ال... شنوه بما هي شرطية شيفية إذن فحيث إن الحرمة الجزاء هو شنو حرمة فحيث إن الحرمة لم نجزم بفعليتها فعلية تامة في ظرف سابق حتى نستصحبها فكل الكلام والنقض والإبرام في باب الاستصحاب التعليقي أنه هل يكفي في تنجز الحكم إحراز القضية الشرطية مع إحراز قيدها أو لا بد أن نحرز الجزاء ايضا فلأجل ذلك نرى أن مناط البحث في جريان الاستصحاب التعليق وعدمه في الحكم وأما لو كان موضوعا من الموضوعات كما هو محل كلامنا لو أن هذا المكلف صلى قبل دقائق لكانت صلاته في الوقت فهذه ليست قضية مجعوله وإنما هي موضوع خارجي لو أن هذا المكلف اغتسل قبل هذا الآن لكان غسله في هذه ليست هي القضيه المجعوله هذا هو الموضوع فبما ان الاستصحاب التعليقي الذي يراد إجراؤه هنا من قبيل الاستصحاب التعليق في الموضوعات لا في الاحكام فلا قائل بجريانه والسر في ذلك أنه هل المستصحاب هو الشرطية نفسها لو صلى قبل دقائق لكانت صلاته في الوقت فنفس القضية الشرطية هي التي نريد استصحابها أي الملازمة بين الشرطي والجزاء فمن الواضح أن هذه القضية الشرطية ليس لها ليس لا اثر عملي أوه. لو صلى قبل هذا الوقت لكان صلاته في النار شنو الاثر ما هو الاثر الشرعي المترتب على ذلك وان اردتم باستصحابها ان تثبتوا ان الصلاه الان نهاريه فهذا اصل مثبت بل من اردى أنحاء الأصل المثبت فإن استصحاب الشرطية وهو أنه لو صلى قبل هذا الوقت لكانت صلاته في النهار لا يثبت أن صلاته الآن نهاريه أو غسله الآن نهاري أو صومه الآن نهاري إلى غير ذلك فالاستصحاب التعليقي في الموضوعات لا يجري. اما لعدم الاثار لو اريد من استصحاب القضيه الشرطيه اثبات اثر واما للاصل المثبت لو اريد باستصحاب القضيه الشرطيه اثبات شنو اتصاف الصوم او الغسل او الصلاه بكونها نهاريتان وانما الكلام في التصوير الثاني وهو ما اذا كان شنو الاستصحاب تنجيزيين بمعنى اننا نريد استصحاب نفس النهار لاننا نشك في انقضائه فنريد ان نستصحب بقاء النهار فالاشكال الذي بل ركز عليه السيد الشهيد وجماعه هو انه إذا كان موضوع الصحة تقيديا فكما قال السيد سيد طارق أن الأصل أصل شنو مثبت أي إذا كان موضوع الصحة كون الغسل في النهار يعني أخذت الظرفيه في موضوع الصحة كون الصلاة في النهار فإن استصحاب بقاء النهار إلى حين الصلاة لازمه عقلان حصول الظرفية فاثبات الظرفية باستصحاب بقاء النهار شنو؟ أصلون مثبت فهذا لا كلام فيه وإن كان على نحو التركيب أي أن موضوع الصحة الغسل في زمان وكون ذلك الزمان نهارا الصلاة في زمان وكون ذلك الزمان نهارا فهل يجري الاستصحاب أم لا كما قلنا بجريانه في قيد الوجوب هل يجري في قيد الواجب أم لا تعرض السيد الصدر لذلك وقال لا يجري تركيب غير معقول في قيود الواجب تركيب معقول في قيود الوجوب ليس معقولا في قيود الواجب تعرض لذلك في بحث الاستصحاب فراجعوا ونتكلم عنه غدا إن شاء الله والحلول التي ذكرت من قبل السيد الخوئي أو, أو المحقق الإصفهاني أو غيرهما والحمد لله رب العالمين بكرة احنا ندرس وان كان خميس لكن عوضا عن تعطيل الذي حصل ندرس غدين هناك في المدرس هنا يصير اصوات واموات هناك في المدرس ان شاء الله مدرس الامام الحسن المجتبى